جوال تذكر يقدم وإذا أرادت المرأة أن تخرج فلا بد أن تلتزم بالآداب ان يكون خروجها لحاجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن وأن تخرج بإذن وليها لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب والرحمة حتى تتوب أو تراجع وأن تكون محتشمة متستره متحجبة لقول الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وأن تخرج تفيلة أي غير متعطرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود إذا استعطرت المرأة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا وفي رواية لأحمد فهي زانية نسأل الله السلامة والعافية وان تكون مع محارمها أو مع نساء صالحات فلا تنفرد مع الرجال لوحدها وتحذر من الذئاب البشرية فلا تضع العباءة على الكتفين ولا تلبس البنطال والضيق والشباف ولا تخرج عينيها بل الله ربها ولتعلم أنها بحجابها كأنها قائمة تصلي في محرابها وإننا لا نملك إذا رأينا المرأة المتسترة التي كالغراب الأسود لا يبدو منها شيء لا نملك إلا الدعاء لها فهنيئا للمتعففات هنيئا للمتسترات يقول صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يرحن رائحتها واحذري من الخلوة بغير المحارم مما يدمي القلوب أن تركب المرأة لوحدها مع سائق الأجرة لا إله إلا الله أي خير تريدين وأي نجاة تطلبين وهذه حالك إنما تخرجين لوحدك تتعرضين للفتن تفتنين وتفتنين فاتقي رب العالمين الذي لا يخفى عليه شيء اتق الله واحذري سخط الله عل الله أن يحسن لك الخاتمة وأن يردك إليه مردًا جميلًا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةِ إِنَّ الله كان لطيفا خبيرا